من طين ثم قضى أجلا هو الذي خلقتم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وَأَجَلٌ مُّثَمَّنٌ يَأْتِهِ ۖ قُلْ أَنتم تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۚ مَا تَكْسِبُونَ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيات رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدكَذذَّبُوا بِالحَقِلََّا جَأَهُم فَقَدِكَ الذَّبُوا بِحقَقِلََّا جَاءهُم, جاءهم فسَووفَ يَأتيهِم أَمب مَا كانَوا بِه يَتَهْزئون سَووفَ بِهِ يَهزون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 لَكِنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرين فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس لمسوه بأيديهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا إن وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم وَلَقدَسْتُهْ زِاءَ بِسُلٍ مِ قَابلكَ فَحاقََّينَ سَقُِوا مِنهُم م كانَوا بهِه يَسْتزون وَلَقدَستْتُمْ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَن مات قل لله قل لله كتب على نفسه الرحمه لاجما انكم يوم القيامه لا ريب فيه كتب على نفسه الرحمه لاجما نته الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 قل انني امرت ان اكون اول من اسلم قل انني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين قل انني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ, وذلك الفوز المبين وَإَم سَسْكَ اللهَّهُ بِذُضِ فَلَكاشِ فَلَهُ إِلَّهُ وَإَم سَسْكَ اللهَّهُ بِذُْض فَلَ كاشِثَلَهُ إِلَّهُ وَإَم سَسْكَ بِخَيرٍ فهو على كُلِّ شَيم قَد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 قل اي شيء اكبر شهاده قل الله, قل الله شهيد بيني وبينكم شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ واوحي هذا القران لانذركم به ومن بلغ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 ما تشركون قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفون له كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن استرى على الله كذبا او كذب باياته ومن اظلم ممن استرى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون انه لا يفلح الظالمون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين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 أَذًا كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنَّنَّ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 حتىتَّ إذ جَ أووكَجَذِلونَكَ يَقول الذيينَ كَفرَوا إهذا إِلاا أَسَقر الأوولدين حتىتَّ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَانِي إِذْ قِفْتُ عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَانِي إِذْ قِفْتُ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ وَلَا نكذب بآيات رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل بل ما كانوا يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فد خَصَ الذي كَذذَّبُ بِق إَِّ حتى إ جَأَتْمم الساتُ بَغْتَةَقانوا ي حَةَنا حتىتَّ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 واما حياه الدنيا الا لعب ولهو وما حياه الدنيا الا لعب ولهو وللداره الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون وللداره الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون أَدْنَ عَلَمُ إِهُ لا يَحزُنُ كََّ بَقولون َدْلَ عَلَمُ إِهُ لا يَحْزُن كََّ يَقولون, يقولون فَإِهم لا يكَذّبونكَ وَلََّ الظَّالِمِينَ بآياتاتِله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَرَرُوا عَلَى مَا يُكَذِّبُونَ وَأُهْدُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جاءك من نبأ وَرَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَنَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَنَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الذين انما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم اليه يرجعون والموتا يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه ايه من الرب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 لكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا انا من دابه الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ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 مَن يَشَأْ إِلَّهُ يُضِلَّهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن آتَاكُمْ عَذَابُ اغير الله تدعون ان كنتم صادقين اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون بل إياه تدعون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 فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسٌ لَّا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أتَّ إذَا كَرحُ بِمَا أُتُ أَخَذْنهُ رَغْسَةً فَإذاهُ مُغِْسُون فقُطِ عَدابِ القَوْمِ الَّينَ ظَلَمُ وَالحَمدُ للِلههِ رَبّ العالملَين فقُطِ دابِر القَوْمَّينَ ظَلَوا وَحَمْدُ لِلههِ رَبّ العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا قل ارئيتم من اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم قل ارئيتم من اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به من اله غير الله به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون قل ارايتم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون فَلَرَاِيتَكُمْ اِن اَتَاكُم عَذَابُ رَبِّكُمْ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُمَهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمَا نُرْسِلُ فَأَمَّنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَأَمَّنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا يمسهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ كنا يمسسهم العذاب بما كانوا يستقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله قل لا اقول لكم الله ولا اعلم الغيب ولا أقول لكم اني ملك ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير قل هل والبصير افلا تفكرون افلا تفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم وانذر به الذين يخافون لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وجهه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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَأَئُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عليهم وكذلك فتن بعضهم بعضا ليكونوا اها اولائ منا الله عليهم اها اولائ منا الله عليهم من بيننا اها اليس الله باعلم بالشاكرين اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم, كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم بِجَهَالَتِهِمْ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ثُمَّ غفور رحيم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المجرمين وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِكَسَبِ التَّبِينِ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ قُل لا اتبع اهواءكم قُل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُ الصُّلْحُ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ يَقْصُ الصُّلْحُ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ فالله اعلم بالظالمين الله اعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها هو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 ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إلى الله ثم نرد الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا قُل مَن ينجيكم من ظلمات البحر والبرد تدعونهُ تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل أُلِلهُ يُونَججكُم مِنهَا وَمِن كلُلِكَوبٍِ ثمَُّا أَ تُم تُشْكُون أُلِللهُ وَمِن كلُلكَوْضٍ ثمَُّ أَ تُم تُشْكُون قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ۚ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَو يَلْبَسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴿6﴾ أَو يَلْبَسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴿7﴾ انظُرْ كَيْفَ, نصرف لعلهم انظر كيف نصرف لعلهم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ وكذب به قومك وهو الحق قل است وعليكم بوكيل قل است وعليكم بوكيل لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون لكل مستقر وسوف تعلمون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 وَإَِّا ينسكَ الشَّيطانُ فَلَا تَقعدُ بعددَِّقْرَامَعَقَهُ مِ الظارِمين وَإَِّا يُنتَّكَ وَمَا عََّذينَ يَتَّقونَ مِنْ حِسَابِهِم مِ شَيْئ وَلكِذِ قَالَ عَهُم يَتَّقُون وَلَاعََّينَ يَتَّقُونَ من وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ إِنَّ تبسل نفس بما كسبت اذكر به ان تبث لنفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا أولئك الذين أُذلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكثرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا قُلْ أَنَدْعُو وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ كُلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي في حَيْرَانَ حيران اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ, حيران كالذي الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب إلى حَيْرَانَ حيران لَهُ أصحاب يدعونه إلى الهدى أثناء قل إن هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإقَالَ إبْرَاهِيمُ لِأَبيِيهِ آزَرَاءتَ التَّخِذ أَصْناامًَا آالِهَا وَإبقَالَ إبْاهِيمُ لِأَبيِيهِ آذَرَةَ التَّخِذُ أَسْناامًَا آالِهَا وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍِ مُبِين إِأَراكَ وَقَونَكَ فِي ضَلَالٍ مُرين وَكَذَلٍكَ نُرين إذراهِيمَ مَلَكوتَ السَّمواتِ وَالْأَبْضِ وَلَكونَ مِنَ المُوقِين وَكذَلكَ نُرين إذْراجِي مَ مَلَكتَ السَّمَا وَكِ مِنَ المُوقِين فَلَم ما جنى عليه الليل رأى كوكبا فلما جنى عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فَلََّا أَخَلَ قَالَ ل وَحِبُّ الْآافِدين فَلََّا رَأَقَمَ رَبَاز غَن قَالَ هذا رَبّ فَلََّا رَأَلقَمَ رَبَازِ غَن قَالَ هذاَا رَبّ فَلََّا أَفَلَ قَالَ فَلََّا أَكَلَ قَالَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ عَلَى لَّئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشمس بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أكبر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 اتشريكون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه, وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ولا أخاف ما تشركون به وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عليكم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 الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اولئك لهم الامن وهم مهتدون وَتِللككَ حُجَّتناَا آتَينَا إبرَهِي مَا عَلَ قَوْمِه وَتِللكَ حُجتُ لَا آتَينَا إْرَانِيمَا عَلَ قَوْمِه نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ شَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُمَا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل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 وكذلك نَجْلُ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا على وَإِذْنَيْرَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا ضَلّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجِئْنَا بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقيم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 وَلَوْ أَشْرَنقُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَصْرِبْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ فَإِن يَصْرِبْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هدى الله أولائك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدوا فبهداهم اقتدوا قل لا اسالكم عليه اجرا قل لا اسالكم عليه اجرا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ فَمَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيرًا تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُرَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا أَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا بَأْؤُكُمْ أَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَيْنَ يَدَيَّ وَلِتُذِرَأَُّقُرَاوَمَنْ حَوْلَهاَا وَلتُذِرَاءَُّ الْ القاوَل الحَوْلَهاَا وََّذينَ يُؤمنِنُونَ بِالآخَِةِ يُؤمنِونَ بِهِ وَهُمْ علىى صَلَاتِهِمْ يحافِرُون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 أَلَوْ تَرَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطَةٌ أَيْدِيهِمْ أَلَوْ تَرَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطَةٌ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَخْرِجُوا أنفسكم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 وَلَقَد جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَقَد جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَوّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَوّلْنَاكُمْ وَرَاءَ وَمَا ن الرَمَعكُم شُفَعَ أَكُمَّينَ زَعمتُمْ أنهُم فيِيكُم شرَكَان لقد تقطع, لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُم وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى إِنَّ الله سارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي, الحي, من الميت الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون خالق الإصباح, الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قَدْ فَصَّلْنَا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُذَكِّرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ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 أَنبَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نخرج منه نُخرج منْه حبّ متراكبَمن نخل منِْطعهاق وَدانةُ وجَّّات نُْجُ منْه حّاً وَجََّاتٍ مِ من منابِ وَالزَّتُونَ وَرضَُّلَ مُشْتَبهِه وَغيرَ مُتَشابِه وَجََّات مِن منابِ وَالذتُونَ وَررضَّ نَ مُشْتَبِنَ وَغَيرَ متَشابِه أُظرُ إلَ تَمَرِهِ إذ أَثْمََ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْنَى رَيَّانَهُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم يكن له صاحبه ان يكون له ولد ولم له وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم خالقا كل شيء و موليك كل شيء عليم ذلك الله ربكم لا اله الا هو ذلك الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وَكِيل خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكيل. لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لا يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ ابْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا فَمَنِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلكَ نُصَجفُآياتاتِ وَلَقولُ دََتَ وَلِم بَيّينهُ لِقَومعََّمون وَكَذَلكَ إاتبعنا أحيَ إلَكَ مِ الربّكَ ل إه إللا هو وَأَعضَ عن المُشكين إات وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ خَفِيضًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَمَا جَعَلْنَاكَ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بغير علم كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا إِنَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إَِّ مَآياتَةُِدَ اللهَّ قُلْ إِ مَآيَة مدَ اللهَّ وَماَا يُشعركُمْ أنه إِذ جَأَت لا يِّون وَلَا يُشعرُكُم أَه إذَا جَاءت لا, يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وَالقلَِّبُ أَسْئِيدَةَهُم وَأَبِصَارَهُم كَمَا لَ يُؤْمنِنُ بهِهِ أَوَّلَ مَغْوتِهُ وَنَدَرهُم فِي طُغْيان يعمَّون وَالْقلَلِّبُ أَسئِيدَةَهُم وَأَدُقَارَهُم كَمَا لَ يؤْمنِن بهِهِ أَوَّلَ مَغْوَّتِ وَلََدَرُهُم فِي طُغْيَان يعمَّون ولو أننا نزلنا إلَْنِمُمَل إكَ تَ وَكلََّمَهُم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا اي شاء الله ولكن اكثرهم يجهلون لا كانوا ليؤمنوا الا اي شاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يُوحِي بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا يُوحِي بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلَوْ شَاءَ وَلِلتَصقَ إلَْهِ أَفِْدنتَُّينَ لا يُؤمنِونَ بِالآخرَِةِ وَلَبْضَووه وَلَقُتَربُ مَاهُ مُقُتَربون وَلتَفقَّ إلَْهِ لا يؤمنِنُ لَ بِآكَِةِ وَلَأضَوهُ وَلَقُتَرِبُ ماَاهُ مقتَرِبون افَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ وََّذينَ آتَيناهُكتابَ عَمونَ أنهُ مُنَزَّل مِ من الرَبِّكَ بالِالحَفّى وََّذينَ آتَنَهُكتابَابَ عََّمونََّهُ مُنَزَّل النوَبِّكَ من بِالحَفّ مِنَ المُمتَرين وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَثَرَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ يضلوك عن سبيل الله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 ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدي ان ربك هو اعلم من يضل اكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين اكلوا مما الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ طُصِّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ طُصِّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ طُصِّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَنْ اضْطُرِبْتُمْ إِلَيْهِ أَقَدْ فَصَّلْنَا لَكُمْ مَا حَظَّنَا عَلَيْكُمْ إِلَّا نُضُرَ الدُّنْيَا إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ إن ربك هو أعلم بالمعتدين إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه وذروا ظاهر الإثم وباطنه ان الذين يكتسبون الاثم سيجزون بما كانوا يرترفون ان الذين يكتسبون الاثم سيجزون بما كانوا يرترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق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 وإن أطعتموهم إنكم لمشرفون, لمشرفون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَنْشِي بِهِ فِي النَّاسِ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون الا بانفسهم وما يشعرون وما ينكرون الا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ الله اعلم حيث يجعل رسالته الله اعلم يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فصيبُ الَّينَ جرمُ فَغَار ل دَبلَّان وَعَابُ شَدد بِماَا كانَوا يَقُرون فمَ يُريددِ اللههُ أي يهدِيهُ يَشح صدْرَه للِإسلام فم يريددِ اللههُأَ يهدِيهُ يشح صدرَهُور للإسلام وَمي يريد أي يضِلهُ يجعَ صَدهُ ضيقًا حرجكَ أن ما يَ الصعَك السَّم وَلَ يريداءي يضِلهُ يجعَ صَدهُ ضيق حجكَ أن ماَا يَطعَك السَّم كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ لَقَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ لَقَدِ مِنَ الْأَنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْأَنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ان ربك حكيم عليم وَكَذَلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَكَذَلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يا ماشر الجن والانف في الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم اياتي يومكم هذا يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين فَغَضَبَتْ عَلَيْهِمْ حَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ذَلِكَ أَلَمْ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا ولكل درجه مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ولكل درجه مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه وربك الغني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 كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآث وما أنتم بمعجزين إنما توعدون لآث وما قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الذَّارِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ إِ ب لا أنك للح غَادِمونون وَجعَوا لللههِ مَِّ ذَراء منِنَ الْ الحَرِْ وَالْأَ مِصبا وَجعلوا للِلههِ مَِّ درَ منِنَ فَقالوا هذا لِللهَّهِ بِزَعِّهِمْ وَهَذ لِشُرَكَانائِنَا فَقالوا هذا لِللهَّهِ بِزَعْمِهِم وَهذَا لِشُرَكانائِنَا فَمَن كَلَ لِشُركَائِهِمْ فَلَا يَصلِلُ إلَى اللهَّ فَلَا كَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصلِلُوا إلَى اللهَّ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 وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرك حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وقالوا هذه أنعام وحرك حجع لا يطعمها إلا من نشاء بذعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فراء عليه وأنعام حرمت ظهورها وأنعام يَدْخُرُونَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ على أزواجنا فَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِقَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحْضَرٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنَّ يَقُمُونَّ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ وَإِنَّ يَقُمُونَّ فِيهِ شُرَكَاءُ فجزهِ مصفَهُم إهُ حكيم النَّاريم لاديزهِ مَّهُم إِهُ حكيمُ النَّريم قد خسر الذين قتلوا أَولهم سَف بغير علم وحرموا ما رزقهم وَحََّّمُ ماَا رجَقَهُم الله مُتراأَلَى الله فحََّمُ ماَا رجَبَهُ الله مُرا أَلَ الله قَجُ غلّ وَمَا كانوا متدين قَدبَلّ وَماَا كانوا محتدين وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَهُوَ وَنَّخلَ وَالزَّر مُخَْلِثَ نُوكُلُهُ وَالزَّيتُونَ وَظّمَّ نَ متَشابِه متشابها وَغَيْرَ متتَشابِ وَالنَّخْلَ وَذَّرى مُخْتَلثَ النُوكُلهُ وَزَّتُونَ وَبظُمَّ لَ متَشابِه أَثْمَرَ وَآنتُ حَقَّّهُ يَومَ حصَادِه هُلُ مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَأَنْتُمْ حَصَادُهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً, وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا قل مَِّا وَزَقَكُم اللهَّ وَلاَا تَتَّبععُ قُطُواتِ الشَّيطون قُل مَِّا وَزَقَكُم اللهَّ وَلا تَتَّ بع قطواتِ ثمانيه ازواج ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ امْرَأَتَانِ اَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ امْرَأَتَانِ اَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ اِنْ كنت صادقين نادبوني بعلم انكم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قْ الذك رَْينِ حَّّ م من الأتين أأَمَّ تمملت عَ الرحام الأتين أم قُنتُم شهَد إِذْ وَالصَّاقُم اللههُ بذاذاَا أَمْ قنتُم شهَد إذ وَ الصَّاقُم اللههُ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 قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا على طَاعِمٌ يَطْعَمُهُ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا لَّا طَاعِمٌ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا إلا أي تكون ميتة او دمن مسروحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فانه رجس او فسقا أهل لغير الله به فَمَن يَُّرضَ غَيرَ بغ وَل عاد فَإِن رَبَّكَ غَفُور الرافم فَل يَُّر َغَيْرَ دَغِ وَل عاد فَإِن رَبَّكَ غَطُور الرافِيم وَوعلَ الذيينَ هَدُ حَّن كلُذضُثُ وَوعلَ الذيينَ هَندُ حَرَّن كلَُّذ ُطُض وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَضَّنَّا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ أَوْ الْحَوَايَا أَوْ الْحَوَايَا أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإِن كَذَّبُكَ فَقُضَبّكُمْ ذُ رَحْمَةِ وَاسِاتون وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَ القَوْمِمجرِمين فَإِن كَذَّبُكَ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 كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا قُلْ هَلْ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون قل فلله الحجه البالغه قل فلله لَ ش أَلَهدكُم أَجمَعين لَ شَ لَ هدكُم جمَعين قُلهَلم م شهَد أننكَُّينَ يَشدُونَ أن الله حرم هذا فايشهدوا فلا تشهد معهم فايشهدوا فلا تشهد لهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَلَّا تُشْرِكُوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم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 وَأَوْفُ الكَلَ وَمزانَ بِقِط وَأَفُ الكَلَ وَمزانَ بِ قِصّ لا نُكَلّف نَتسًا إلا وصهَا لا نُكَلِّبُ س إلا وصه وَإذا قُْلتُم كادُِ وَلَكدَا وبعهد الله اوفو وبعهد الله اوفو ذالك وصاكم به لعلكم تذكرون ذالك وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَشْتَرِقُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عن سبيله وَلَا تَكِلُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم مِّن ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتقصيلا لكل شيء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 وَتَفصيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَتَّبِعُوهُ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَتَّب وَاتَّقول عََّكُم تُحَمُون كَتَّبي وَاتَّقول عَكُمْ تُحمونأَ أن تَقُ إِ مَا جِنَكِتابَابُ على قاءِ فَتَْنِ مِ قَابنِنَاأَ أن تَقُُ إَِّم غَوَالَ طَائِفَتَيْنِ مِن قَوْمِهَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكننا اهدا منهم او تقولوا لو ان ارسل علينا الكتاب لكننا اهدا منهم فقد جاءكم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 جز الذي يصدفونَ عن آياك النسول العذاابِ بما كلوا يصدطون العذاب بما كلوا يصدطون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او يأتي ربك يووم يأتي بعض آيات ربكَ لا يَمثعونَسهمانهلَ تكن آمة من قبل يوم يأتي بعض آيات ربك لا يَن تلًَ إمان حال تكن آملة م قبل لم تكن آمََت مِنْ قَل أَكَسَبَت في مانِهَا خَير لنْ تَكُ آملَتْ منِ قَضل أَكَسبَت في مانهَا خَير قُل تَظرون إِ مُ تَظرون قُل تَغِرون إِ تَظرون ان الذين تفرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ان الذين تفرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم إلى الله إن ما ينبئهم بما كانوا يفعلون ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ن جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قِيَامًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قُلْ إِنَّمَا هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَامًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كان من المشركين قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابي غير ربه وهو رب كل شيء قل الله ابي غير ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره اثر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم ولا تزر وازره اثر اخرى ربكم مرجعكم ثَُّ إلى أَبِّكُمَّ رجعكُمْ فَيونَبِّعؤُكُم بِماَا كُنتُ فِيهِ تَختَرِفون. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تُمَسِّيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ وَرسَذَعْضَكُمْ فَوقَ بَعْضٍ دَرجاتِ لِيَدُلُ وَكُم فِي مَااتكُْ وَرس بَضَكُم تَوقَدَعضٍ دَرجاتِ ال لَدُلُ وَكُم إن ربك سريع العقاب وإنه هو الغفور الرحيم بسم الله تكون الله